كتاب الصيام يجب صوم رمضان بأحد أمرين دفتة مال شعبان العدد أو رؤية العدل هلال الشهر في حق من دون مثير القصر وإنما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر وصرط نسل مية للصوم قبل زوالها لكل يوم وإن يكن فرداً سرطنا نيته قد عينت من ليله مبيتة وبانتفاء مخصر الصيام حيض نفاث ردة الإسلام جنون كل اليوم لكن من ينام جميع يومه فصحح الصيام وإن يُفِق مُغمًا عليه بعض يوم ولو لحيظة يصح منه صوم وكل عين وصلت مُسمًا جوف بمنسد وذكر صوما كالبطن والجماع ثم المثل ودبر وباطل من أذن والعنج للوطء وبالتقاء أو أخرج المنية بالسناء وثم مع علم الغروب يفتر بسرعة وعشه التسحر والفتر بالماء لفقد التمر وغسل من أجنب قبل الفجر ويكره العيك وذوق واحتجام ومج ماء عند فتر من ثيام أما السياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال وسنة صيام يوم عرفه إلا لمن في الحج حيث أضعفه وست شوال ود الولاء أولى وتاسوع وعاشوراء وصوم الاثنين كذا الخميس مع أيام ديض وأجذ لمن شرع في النسل أن يقطعه بلا قضى ولم يجز قطع بما قد فرض ولا يصح صوم يوم العيد ويوم تشريق ولا ترجودي لا إن يوافق عادة أو نذرا أو وصل الصوم بصوم مرا يسفر المفسد صوم يومي من رمضان إن يطأ مع اسمي كمثل من ظاهر لا على المره وكرر كيل فساد كرره وواجد بالموت دون صوم بعد تمسكن لكل يوم مد طعام غالد في القوت وجوز الفكر لخوف موت ومرض وسفر إن يطل وخوف مرضع وذات حملي منه على نفسه ما ضرًّا بدأ ويوجب القضاء دون الاستداء ومصر لهرم لكل يوم مد كما مر بلا قضاء صوم والمد والقضاء لذات الحمل أو مربع إن خافتا للفكر باب الاعتكاف سنّ وإنما يصح إنّو بالمسجد المسلم بعد أن سوى لو لحظة وسن يوما يكمل وجامع وبالقيام أفضل وأبطل إن نذر التوالي بالوسع واللمس مع الإنزال لا بخروج منه بالنسيان أو لقضاء حاجة الإنسان أو مرض شق مع المقام والحيض والغسل مع احتلام والأكل والثرب أو الأذان من راتب والخوف من سلطان